لَقَدْ أَرْسَلْنَا أُثْمَنًا حَنِ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غيره فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا عليكم عذاب يوم عظيم